ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرعا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 أم مفترى، وقال الذين كفروا للحق لمادهم إن هذا إلا سحر مبين. وما أتيناه من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليه قبلك من نبي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 تَدَغِيتُ فَبِما يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي